أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معه mă ti فتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء فلقالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شائر فليأتنا بآية كما ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليه فاسألوا أهل الذكر إذ إن بونط لم لا تعلم وما جسدا لا قولوا الطام و ما كانوا خالدين. <تصفيق> ما صدقناهم الوث فأنجيناهم ومن نشاء وأعلك المسرفين. لقد أزلنا إليكم كتابا فيه ذكر قب، أ لَكُمْ قَصَمَ مَا مِنْ قَرِيبٍ كَانَ وَالِيمَتَهُ وَأَنْسَ فَلَمَّا أَحَسُّ بَسَنَاءَ إِذَا غُمْ مِنْهَا يَرْكُبُونَ لا تر قضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون Hallelujah! وما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم أصيدا خامدين وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَن عنده لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِلْمِهِ وَعَلَى أن اتخذوا آلهة من الأرضهم سبحان الله رب العسيان الأكثرهم لا يعلم إِلَيَّ إِنَّهُ لَا إِلَٰٓهُ وقالوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا سبحانه بَلْ لَّمْ وقانوا تخافوا ما نوام تصوعانا بل عباد لا يتبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديه وما خلفه ولا يسمعون إلا لمن اغتضى وهم من خشياته مشفقون وَمَن يَقُرْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَى قُمْ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجِيزٌ كذلك نجزي العالمين أولم الذين كفوا أن السماء Don? Uh -huh. uh -huh. وهم عن آياتها مغربون وهو الذي خلق الليل وما يجعلنا لبشر من قبلك الخلد No وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا Uh, yeah خُلِقَ الانسان من عجل خُلِقَ الانسان من عجل سأريكم اجرون قل انسان من مايل لا آيات فلتسافجل ويقولون.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 وَمَن يَقُل مِنْهُم إِنِّي إلَّا هُم مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجِزِي جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجِزِي غالمين. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كان فَفَتَقْنَا هُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيّ أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن بهم ولا علم فيها في دجى سبل الله اللهم يتدون السماء ثقفاً محفوغ وهم عن هُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَوْلِكَ الْخَوْلَ أَفَإِمَّا تَفَهَّمُ الْخَالِقُ كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالسر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن تَخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهْتَكُمْ أَهَذَا ان هُم كَافِرُونَ قُلْ إِنَّ السَّنُومَ فأريكم آياتي فلا تستاهرون ويقولون لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا ولا ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا تطيعون ردها ولا هم مفرون ولتقضي ذي امر رسول قبلك فأعاقب الذين سخروا من هم كانوا به يستهزئ. مَنْ يَكْلَأُكُمْ بِالْلَّيْلِ وَالنَّارِ مِنَ الرَّحْمَادِ لربهم مارهون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أفسد ولا قم من ما لم تَعْنَ هؤلاء وَأَبَاؤُهُمْ حَتَّى فَلَعَلَيْهِمُ الْأَمْرُ أَفَلَا را فيها ان فان هو ولا يسمعوا السم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن أطُ مِ النذ بو بِكلَ يقولٌُ الن يوائِ الن ونضعوا الموازين القسط اليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال من خوضل أتينا بها وكفى بنا حاد لقد آتينا موسى وهؤلاء. هُنَا رَبُّهُم بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنْ سَكَنَتِ مُشْفِقُونَ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ آ أفأنتم لغوم مكرون؟ ولقد أتينا إبراهيم وشدو من قبل أن أبه عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التمثيل التي أنتم لها آكفون Oh! فلا اله الا انت نعم ماكنبا بانت ول قالوا تمعنا فتي Bye. <laughs> One and وَجَعَلْنَا أُمَّهَاتَكُمْ أُمَّهَاتِكُمْ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَنَّ عَيْنَانَا إِلَيْهِ فَعْلٌ خَيْرَاتٍ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَأَنَّ فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإقام صلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عبدي، قد الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عالمين. <تصفيق> قال لأبيه وقومه ما هذه تماثيل التي أنتم لها عاكفون وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد وَٱللَّهِ لَآ أُقْسِمَنَّ مَا أَصْبَحْتُمْ بَعْدَ أَنْتُمْ جعلهم جذباً إلا كبيراً لهم لا لهم إليه Ah, no. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقالوا فرجعوا إلى قال أفتأبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركوا من الأقب ولم تنبذوا من دون الله عفا. Să أرادوا بك إذا فجعلناه من أخسري. وجيناه ولوطاً إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين وَا وَهَبْنَا لَهُ إِسْعَاقَ قُضْبَنَا فِي لَنْ نا صالحين، وجعلناهم أئمتي دون بأمرنا. وأعينا إلى إب فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتا الزكاة فلوطاً آتيناه حكماً وعلماً ونديناه من القرية وَنَجَّيْنَا هُوَ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَانُوا عَمَلُهُمْ خَبَائِسَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَنُوحًا إذ نادى من قبل فاستجرنا له فنجيناه وأغلقنا ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآيات الجمعيد وذو ذو سليمان وذو ذو سليمان إذ يحكمان في الأرض إذ فنفست فيه ظلم القوم وكنا لعكم ساهدين ففهم ها الصليبان Să vă وَعَلَّمَ نُوحًا وَصَنَعَ لَهُ فُلْكَ لِتُؤْفِرُوا كُم وَأَن لَّمْ نَهْدِهِمْ صِرَاطَ لُّسُلْكِهِمْ لِتُضِلُّنَّكُم مِّن بَعْدِكُمْ وليس ليمان الرياح تجري بأمر إلى الأرض التي باركنا فيها. وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ نَّلِيمِينَ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَا مَنْ فُعْنَا لَنْ دُونَ وَنُفْنِ الْغُمَّ فِي فاستجبنا له فكشفنا ما به من ظل وآتيناه أهله وآتيناه أهله مَا نُعَمِّرُ مَن عندنا مِنَّا وذا الكفر كل من في رحمتنا إنهم من وَ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَوَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقُدْرَ عَلَيْهِ فَظَنَّ أَنْ تَخْدُرُ النَّيْفَنَ ذَ فِي قَوْلِ مَا فِي أَنَّ لَا إِلَهَ إلا أنت سبحان إني كنت من الظالمين وزكري التي أحصنت فرجها فنفقنا فيها من روحنا وجعلناها وجعلناها, وجعلناها الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأيوب إذ نادى رب فهو أني مسني الضوء وأنت أرحم الراحمين اتجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله وآتيناه أهله لهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذلكفر كل من الصابرين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 وَذَنُّونِ إِنْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنَّ قَدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ فَنَادَى فِي قولوا مات الا اله الا انت سبحانك لا اله الا انت سبحانك إنت أَنِّي كُنْتُ مِنَ الْعَالِمِينَ فَاتَّخَذْنَا رَهُوَ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ وَذَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رب لا تذوني فردا وأنت خير الوارثين <تصفيق> تجبنا له ووهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً رهباً وَكَانُوا لَنَا خَشِيِّن وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا ها من روحنا وجعلناها وجعلناها وبنها. هذه قمتك أمتك وعذتك وأرى ربكم فابدُو وَأُمٌّ بَيْنَهُم كُلٌّ إِلَيْنَا وَاجِئُونَ فَمَن يَأْمَلْ مِنَ الصَّالِعَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَأْيِهِ فَمَن يَأْمَلْ مِنَ الصَّالِعَاتِ صالحات وهو مؤمن فلا تفضنا لزائيه وإن له كاتب كنا انه مغب لا يوجدون حتى اذا فتحت يا جوجهم من كل حدبياسيل، وقد تربى الود الحق. قَفَ إِذَا هِيَ شَاخِصَتْ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا ويلنا فَإِذَا جِئَ أَشْخَصٌ أَوْ صَارَ لَوِينًا يا يَا وَيْلَنَا مَا قَدْ كُنَّا فِي وِلٍّ مِنْهَا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أن لو كان هؤلاء آلحة ما وردوها وكل فيها قالد لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون عسيسها وَهُمْ فِيمَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّى أحقاهم الملائكة هذا يومكم هذا يومكم الذي كنتم توادون لوم نطوي السماء كطي للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلي وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَجِثُهَا عِبَادِيَا الصَّالِحُونَ نافي عاب انا بلا عابدين وما او لا أسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوعى فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ؟ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنتُكُمْ عَلَى سَوَاءَ ما إن أدري اقريب أم بعيد مما إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْرِ نَتُولَ لَكُم مَّثَاوِمَ إِلَى الْآخِرِينَ آه بِالْحَق وربنا